وَلَوْ نَبْئُوكُمْ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عَنْ دَرَبِهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله لإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجَّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِي لِلَّهِ وَمَن اتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلُمِينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنَ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِصْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ نَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطْتَ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِنْ نَاصِرِينَ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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ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 قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله مَا ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء إن تودد لو أن بينها وبين أمداً بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 إذ قالتِ امرأةُ عمروانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الْرَاكِعِينَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلاما أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون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 إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهدين وما كر ومكر وما كر الله والله خير الماكرين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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوَفِّيهِمُ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُهُ عَلَيْكَ مِنَ الَّاٍيَاتِ وَالزِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا ثَلَعِيسَعِنَّ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ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 وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ارْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 إن أول <سؤال> الناس <سؤال> بإبراهيم ل <سؤال> الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن النار واقفروا آخره واقفروا آخره لعلهم يرجعون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 ومن اهل الكتاب من انتا منه بقنطار يوده اليك ومنهم من انتا بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينور إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب هو من عند الله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 مَا كَانَ لِبَشَرٍ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَامُرُكُمْ بِالْقُفْرِ بَعْدَ إِذَا تُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نَبِيئِينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتو من النبي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 افَاغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تبغون وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ مَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا إِلَى عَلَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلِأَسْبَاطٍ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ ربهم وَالنَّبِئُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم ذَهَبَ الْأَرْضِ ذَهَبًا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب نذیم وما لهم من ناصرین